اثنان. استمع إلى الحوار وأعده ثم قرأه واكتبه في دفترك في درس الرسم صباح الخير صباح النور يا طلاب عندنا طالبان إثنان جديدان في صفنا. نريد التعرف عليهما. على يميني سليمان وعلى يساري شادية. أهلاً وسهلاً تشرفنا بمعرفتكما. ماذا نرسم اليوم يا طلاب؟ نرسم خريطة أي خريطة نرسمها؟ نرسم خريطة تركيا ونرسم عاصمة تركيا أيضاً شكرا لكم جميعاً هيا لنبدأ